فأصبحت كالصريب فتنادوا مصبحين أن اخدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين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 فأقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا ويلنا إن كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب